اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوره انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون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 الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرضون المحصنات تم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلده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 ويجرأ عنه العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين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 لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظنن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا غايفكم مبين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 ولولا اذ سمعتموه قلتم ما يكن لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعذبكم الله ان تعودوا مثله ابدا ان كنتم مؤمنين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 ولا يأت الاول الفضل منكم والسعه ان يؤتوا الى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفح الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرضون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنو لعنو في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السانتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون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 او اباء ابعلهن او ابنائهن او ابناء ابعلهن او ابناء ابعلهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين او التابعين غير اول الاربه من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء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 ايَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَالَّذِينَ يَسْتَعْفِفُونَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ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 وَمَن يَكْرَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ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 117. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة, زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار 118. نور على نور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 رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار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 يكاد سنا بلقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبره لاولي الابصار والله خلق كل دابه مما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 قُل لاَ تَقْسِمُوا صَاعَةً مَّعْرُوفَهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وما اواهم النار ولبئس المصير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 117. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم 118. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأزنوا كما استأزن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم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 لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم الائن لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم